إذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتين يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئدا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن لمبعوثون أو آباءنا الأولون قلنا عن وأنتم داخلون فإنما هي سجرت واحدة فإذاهم فإذاهم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من سيرات الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون